وَيَوْمَ يُنْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُسْعَرُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءَ قالوا لجنودهم لمشاهد علينا قالوا أوقَّل الله الذي أوقَّق كل شيء وهو خلقهم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستثرون أي لا عليكم سماعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا كرظنتم ولا كرظنتم أن الله لا يعلم كثيرا من تعملون فَذَلِكُمْ ظَنُّكُهُ الَّذِي ظَلَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْقَاسِعِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَتْوَىً لَهُمْ وَإِنْ يَضْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَسَيُنُ لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ من وهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا وأجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار خلق اِذْ رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ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 تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء. الدنيا نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولثم فيها ما تشتهي ان تسقوا ولكم فيها ما تدعون لسلم أحسن قول ذن من, من دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة.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 říká, že